أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فتتعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما قوم غورا فمن ياتيكم بماعن بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّكَ لَا أَجْرَ غَيْرَ مَنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَتَتُبِصِرُ وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْسُدُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فلا تطع المكذبين 112. لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين 114. مشاء بنميم من منع للخير معتد أثين أتل بعد ذلك ذني أن كان ذا مال وبني إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين